بوك تو 53 ثلاثة <تصفيق> وخمسون <خصون> كرامي المحلات المحلات مي <مشو> شكايم سبارتوني كرامو <سؤال> <تصفيق> <حل> نبحث عن محلي أدوات رياضية نبحث عن محل، أدوات رياضية ميشو كايم يسنو يكرامو نبحث عن ملحمة، محل جزارة نبحث عن ملحمة ميشو كايم أبتكو نبحث عن صيدلية نبحث عن صيدلية Мы хотим купить футбольний мяч. Ну اريد ان اشتري كرة Мы хотим купить салямі. Ну اريد ان اشتري مرتديلا سلامي. Мы хотим купить леки. نريد ان نشتري ادويه نريد ان نشتري ادويه мы шукаем спортивную краму نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن محل ادوات رياضيه لنشتري كره قدم мы ищем мясную نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. мы ищем аптеку, نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية. نبحث عن صيدلية لنشتري ادويه يا عن محل مجوهرات ابحث عن محل مجوهرات يا اشوكايو عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير ابحث عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات я собираюсь خاتم اريد تحديدا ان اشتري خاتم я <تصفيق> تحديدا ان, تحديداً أن فيلم أريد تحديدا ان اشتري فيلم يا ازبيريوسيا كوبيت تورت اريد تحديدا ان اشتري تورتة اريد تحديدا ان اشتري تورتة انا أن عن محلي مجوهرات لا خاتم ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم يا شوكايو كرامو فوتو تاوارا كاب عن استوديو تصوير لاشتري فيلم ابحث عن استوديو لاشتري فيلم يا شوكايو عن محلي حلويات لأشتري تورتة أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة